وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَغْضَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِكَ وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 لَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَكِنَّنَا حُمِلْنَا القوم فقد أثناها فكذلك ألقى